نسمع كثيرا عن صلاة التسابيح فما هي وما عدد رقعاتها ومتى تصلى وما حكمها حديث صلاة التسابيح رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والطبراني وقد روي من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة كما قاله الحافظ ابن حجر ومن أمثلها حديث عكرمة ابن عباس الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة وقد صحح هذا الحديث جماعة من الحفاظ وقال بعض الرواه إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الاسناد شيئا وذكر الإمام النووي في كتابه الأذكار المنتخبه من كلام سيد الأبرار أن الترمذي قال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسابيح ولا يصح منها كبير شيء ورأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسابيح وذكر الفضل فيها، وذكر أبو الفرد ابن الجوزي أحاديث صلاة التسابيح وطرقها، ثم ضعفها كلها وبيان ضعفها، وقال النووي قد نص جماعة من أئمة أصحابنا الشافعية على استحباب صلاة التسابيح. بعد عرض هذه الأقوال والأراء يمكن أن يقال. إنه لا مانع من صلاتها فإنها فضيلة والأحاديث الضعيفة تقبل في فضائل الأعمال كما قاله كثير من العلماء وهي من جنس الصلوات وفيها ذكر الله ولم تشتمل على ما يتعارض مع الأصول الثابتة أما كيفيتها فهي أربع ركعات تصلى ركعتين ركعتين أو تصلى أربعا بلية واحدة يقرأ المصلي في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة وبعد السورة وقبل الركوع يسبح خمس عشرة مرة وفي الركوع يسبح عشرا وفي الاعتدال منه يسبح عشرا وفي السجود الأول كذلك وبين السجتين كذلك وفي السجود الثاني كذلك وعقب السجود الثاني كذلك فالجملة في الركعة الواحدة خمس وسبعون تسبيحة وفي الركعات الاربعه ثلاثمائة تسبيحه وليست هناك صيغة معينة للتسبيح ومن أمثلها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأؤكد أن صلاتها ليست بدعة ضلالة فهي كصلاة أي تطوع زيدت فيه هذه التسبيحات وتسبيح الله مأمور به بكرة وأصيلة والصلاة خير موضوع وما دام بعض الفقهاء قال بها فلا وجه للإنكار عليها وفضل هذه الصلاة كما في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وقول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس فيه يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل لك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله واخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته تلك عشر خصال أن تصلي اربع ركعات إلى اخره وينبغي أن نعلم أن الذنوب التي تكفرها صلاه التسابيح هي الصغائر اما الكبائر فلا بد لتكفيرها من التوبه النصوح ويقال مثل ذلك في الصلوات النافله التي يجازي الله عليها بالمغفره والله اعلم